اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غتاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للسرى فذكر فعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصنى النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر صرى ربه فصلى بل تغثرون الحياة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعما لسعيا. عالية لا تسمع فيها دغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأقواب موضوعة ونمل مصبوفة وزراب يوم بثوته أ فلا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء